119. إن الله لا يستحي يَضْرِبَ يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.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 121. إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 123. فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا أبلي سأبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغداً حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.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 إنه هو التواب الرحيم قلناهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون